فارقك محبا محبا فارقك مضاعان صديقا مضاعان ثم التقيته من بعد فترة زمنية ما بتقول لصاحبك هذا وصديقك اش غيرك بتقول لضعفت شوية غيرت ملامحك شوية اش بيك ام البنين واقفان والجزانة بتحتضنها تقول من المسلمات؟, من المسلمات؟ يبقى, يبقى السلام, السلام عليك يا أمه يا أم قالت الله. من المسلمات؟, المسلمات؟ قالت لها زينة, <تصفيق> <تصفيق> زينة, زينة, زينة, زينة. <تصفيق> <تصفيق> تقول لها أبوين أين داك الدلال أين داك الجمال, <تصفيق> الجمال وين داك العز قالت لها أني زينب يا الله أني وياكم يا زينب جيت شارك في المصاب والعلم علش لياب كربلا ذم حد سما جيت غلب باقي ذموعي والله مولى لا يذبح حاف مقباله مهما ليغ العه اول مصاب عليا وي وي بحسين اه اصرخ اه, آه يا ام حسين دم حسين وبجمد الصواه جيتغ الباقي إذ موعي شان إذ قضى العمور شل بالدليا ونسمى عبو علي ذاس الشمور تبخل بدمعتك على الحسين شوف حتى التمثيل في البكاء على الحسين يثاب عليه تمثل بعد ما يخالف تثاب عليه تصطنع البكاء تثاب على هذا الاصطناع جيت غلبة يثمعي كان يذقل العمر شل بالدل يا ولا اسمع ابو الشمر صاحتي ولغ الحاره والقلب من الغل طار دا شب العال ومسجاض بحسب اقعدي وياي بالله وساعديني في الحنين ضرب لا شيبه راسك يا ام البني مرى للعلا اس نجر ذمو مر, مر الاحسان نذكر ايام الجميله وحي الصدين السماء بسألك يا محمد, يا محمد. انت جاهنا تعزين لو سألتك أعظم عزين. ليلة عليك ومحرم شنو بتقولي ليلة عشر ليلة عشر شلون أنسى ليلة العاشر الفتت مهجتي بالفضل كل سا استاذ وطم بالخيمة خائف ومن ينظر الخاف ويسكن روعته والشغي ذي حسن والله بغرته تزغيل أطناء راحوا ناس عند الحسين فعرف الأولى وجاءوا من عرفان وأغلى ما يحضر من كربلا هي التربة تربة يجبوها وإذا زينا بتقول أمام يا معباش جايبا للصوغة هدية تحفين واحتشيها في بيتك يا أبو خارب جلست قدامها وطلعت لها من ديل وإذا في قبضة من الترار اذ لها يوم رحت سنتت أخويا أبو عبد الله شلتها القبضة من تحت راشد لكن هالدم اللي يشوف في نبلة راب دم أخويا أبو فاضل <تصفيق> آه قلد من عباس تحبت سفار دوم الحجر تا وياي لجليش دم شفا وغامتا والشبيد حسين جلت وياي جيم التربسه تربه الجل احفظي و حتى اذا استقر بها الجلوس في دار الحسين تمثلت فلت فلت الزهرى فلت أمامها واش يا زهرى في الماء تمتنحبين قال تنظر من يساعدنا على مصيبة حسين ساعدوني في المصيبه واملوا دمعه العين والشفا يصير بيدي وبعلي خير العمل اه وبتعوه. هل نيع موجودة عندك لا تلوموني يا شيعة مصاب يمصاب الفجير كم شباب بكربل ليقضوا كم الرضي وكم يتيم الدوس خير قال العذر واحلات الضيع زال بالله ذوبتني يا ام شال وغبجم اقضى الفيافي بالسر و كم بلد مر وعلا لكن الاعظم الشاء من اليتيم تصيح من غاب يضربوا على الهاء والعلال من المصيبه ذاب جسمه شعل في والصا الباب صير الباء مكسور واعظم عليان على الناعي ناعي على حسين اصرخ برفع صوتك حسين وا حزني على الحسين حسين وا حزني الاحسان حسين وا حزني الاحسان تبكي عيني لا لأجل مثنبة لكنما عيني لأجلك باكيا تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدمور الجارية أنست رزيتكم رزايان التي سلفت وغونت الرزايان آتيا وفجائع الأيام لا تبقى وفجعتكم إلى